فإن الذي يعظم الأجر أشياء منها شرف الحال وشرف المكان وشرف الزمان ما. أما شرف الحال فالله سبحانه وتعالى يقول لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتيها أجرها مرتين ضعف الله عز وجل الأجر لشرف الحال نعم وعلوه المنزلة نعم وكذلك لشرف المكان نعم فالمسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف نعم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف والمسجد الأقصى حرره الله عز وجل من أيدي القرض والخنازير الصلاة فيه بخمسمائة صلاة نعم هذا لشرف المكان أما شرف الزمان فشهر رمضان ليس كغيره من الأشهر لا. والعشر الأول من ذي الحجة ليست كغيرها كذلك حتى سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيهم أفضل العشر الأواخر من رمضان أفضل أم العشر الأول من ذي الحجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا في العشر الأوائل منذ الحجة ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر فأجاب شيخ الإسلام إجابة تحمل شرف هذه العشر وتلك فقال العشر الأواخر من رمضان أفضل من حيث الليالي لأن فيها ليلة هي خير من ألف شهر وهي ليلة القدر <تصفيق> والعشر الأول من ذي الحج أفضل من حيث الأيام فهناك أزمنة العمل فيها يتضاعف يتضاعف أجره ويتضاعف ثوابه، فالمؤمن يفرح بهذه الأزمنة وينتظرها على فرح وعلى شغف وعلى حب لما فيها من الأجر العظيم الذي جعله الله عز وجل لعباده في هذه المواسم فهو يفرح بها وإن ضيق على شهواته فهو يفرح بها وإن تعب في بدنه فهو يفرح بها وإن تخلى عن كثير من الملزات لما يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من جنات تجري من تحتها الأنهار فيكون انتظاره لهذه الأيام الفاضلة كانتظار رجل لأحب الناس إليه غاب عنه إحدى عشر شهرا وقيل له أنه سيأتي بعد أيام كيف يكون فرحه كيف يكون استشاره؟ كيف يكون بشاشته كيف يعد الاستقبال هذا الحبيب الذي سيأتي بعد أيام وهو شغوف بلقائه وفرح بهذا اللقاء وهو ينتظره منذ إحدى عشر شهرا لابد أنه سعيد سيدنا معنا اتصال أخت المشاهد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أشكر الشيخ محمد سيف. تفضل يا شيخ محمد سيف معاك. أنت من تأويك يا رب. يا ريت على صوت حضرتك شوي. هيك كمان وكمان. يا رب الله مأمين. أكيد عرفني يعني. هو أكيد عرفني دلوقتي. أو صوت حضرتك واطي شوي. أنا أم مشاهد. بنت عم الشيخ محمد سيف. يا مرحبا بيك. مرحباً بيك يا رب ربنا يبارك له رب يزيده من فضله. يا رب. أمين يا رب أمين في سؤال لك يا مشاهد يا أنا مش معقولة أسأل وأنا فضلت الشيخ محمد سيف بن عمي يعني ده ربنا يبارك له أنا كنت بس عايزة أن أنا يعني أدعيله وأشكره على الهوص رب يبارك فيك يا رب جزاك الله خيرا ويحفظك وكل عام بخير ماشي شيخ نتفضل فالمؤمن يستبشر بهذه الأيام الفضيلة التي يضاعف فيها الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى لما يرجو المؤمن ما عند الله عز وجل لا. هذا بالنسبة لفرح المؤمن فكيف بأهل الغفلة يستسقلون هذا الشهر ويكرهون قدومه بل يعني يفرحون بزوال أيامه وابن حجر يعود كراهة هذه الأيام وتمني زوال رمضان من الكبائر والعيز بالله نعم فلماذا يستسقي الأهل الغفلة هذا الشهر؟ لماذا يا شخص؟ لماذا؟ لها أسباب نعم فضل أول هذه الأسباب ضعف الإيمان نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدما من زنبه نعم ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدما من زنبه نعم ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من نعم فالحامل على الصيام والقيام والصلاة هو الإيمان والاحتساب، لا. فإذا ما فقد أهل الغفلة الإيمان والاحتساب استسقلو هذه العبادات لا, لا شك في ذلك، طمع. يعني بنأخذ مفهوم عكسي نعم للأحاديث. للأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا حفظينه كويس قوي يقول لك نوم الصايم أباد مش عارف مين اللي روا هذا يبضل نيم طول النهار وبعينه ونص يقول لك هو ضرب إيه اللي ضرب المدفع إيه رأيك في المضاعف أولا هو ضعف الإيمان لأنه لو كان عندهم من الإيمان وما يرجو من ثواب الله سبحانه وتعالى فإنه يعني يعطي من بدنه تعبا ومشقا وهو فرح نعم ويعطي من حاله تضييق على الشهوات والملزات وهو فرحان لماذا؟ لأن الله عز وجل سيعوضه في الجنات أضعاف أضعاف تصور لو أن الإنسان عاش ستين سنة يعبد فيها الله سبحانه وتعالى وكافاه الله عز وجل بنعيم أبدي لا نهاية له لا. إذا وضعت بسط ومقام وقلت ستين سنة تحتهم لا نهاية أي عدد تضعه فوق يساوي صفر يعني كل دقيقة في طاعة الله عز وجل يساو كم سنة في نعيم مقيم أبدي ما. لا ينتهي إن شاء الله الشيء كثيرة جدا ما. فإذا ما وضع المؤمن هذا في اعتباره يهون عليه كل مشقة ويهون عليه كل تعب في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة لفرح المؤمن أما أهل الغفلة فإن من أسباب استسقال هذه الطاعة وهذه العبادة أولا ضعف الإيمان نعم. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا فلابد أن يكون هناك إيمان إيمان بالله وإيمان بأمر الله وإيمان بالجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى نعم. أما الاحتساب هو انتظار الأجر من الله سبحانه وتعالى هذا هو السبب الأول سعزينك معنا تصال سؤال الإسلام سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل اخي الحبيب وياريت ترفع صوتك شوي اخي اسلام ارفع صوتك شوي لا مش سمعينك كده غالص طيب اتفضل حضرتك علي صوتك شوي اتفضل حضرتك علي صوتك شوي اتفضل انا وصلت بيحكل لاني حاجات كده ونفسك عبانة نعم حضرتك عن كم سنة اه و... و... يعني... انا عشرين عشرين خفت صوت التلفزيون عشرين اسمعنا من التلفون عشر ماشي ماشي حضرتك انا حفلت كده موكي ومعنى في التعامل مع صيح <تصفيق> نعم ف... إن شايحة وانا نصيب تعبانة تعبان خاضص معيش حكي بمعيش حاضر حاضر يا إخي سلام أنا أقولك إن شاء الله تعمل إيه بإذن الله يسعر حاضر ثاني في حكا تانية نشهر الأخي إسلام وإن شاء الله بإذن الله هنديك وصفة كده إيمانية من مشيخنا الكرام إن شاء الله وكل حاجة تبقى تمام قبل رمضان شيخنا الشيخ محمد عرفنا السبب الأول السبب الثاني هو ضعف محبة الله سبحانه وتعالى في قلب أهل الغفلة لو كان عندهم من محبة الله عز وجل ما يفوق حبهم للملزات والشهوات ما يفوق حبهم للمال ما يفوق حبهم للطعام والشراب لقدموا محبة الله عز وجل فوق كل ذلك والله عز وجل يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا هذا ما. في أهل الإيمان ما. ويؤتون المال كذلك على حبه فالله عز وجل ذكر أن المؤمن على محبته للمال يؤسر محبة الله تعالى وعلى محبته للطعام والشراب يؤثر محبته م. لله عز وجل و... وعلى محبته للأموال فهو يؤثر محبة الله عز وجل فالذي توسع في محبة المال يكره الزكاة ي... يكره أن يؤدي الزكاة والذي توسع في محبة الشهوات فإنه يعني يؤثرها على محبة الله سبحانه وتعالى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عليه وسلم. تعس عبد الدرهم لا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة لا. تعس عبد الجميلة تعس وانتكس وإذا شيك والجميلة. فلن تقش الخميصة البسط والفرش التي يغرم بها الإنسان ويحبها والجميلة الصور صور النساء يعشقها والعياذ بالله فتصرفه عن طاعة الله عز وجل فكل ما صرفك عن طاعة الله عز وجل أنت صرت عبدا له وقدمت محبته على محبتك لله عز وجل فمن أراد أن يبرهن على أنه يحب الله فوق محبته للطعام والشراب فليلتزم بأمر الصيام ومن أراد أن يبرهن على أن محبته لله فوق محبته للمال ينفقه في سبيل الله لذلك جاء في الحديث والصدقة برهان برهان نعم. على ماذا؟ برهان على محبة العبد لله سبحانه وتعالى نعم. لذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أتى على المسلم شهر خير له من شهر رمضان نعم. وما أتى على المنافق شهر شر له من شهر رمضان فالمنافق أهل الغفلة يستسقل الصيام ويستسقل كذلك الصلاة فلا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون كذلك يستسقلون من محبتهم للأهل والولد يستسقلون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا لا نزل السورة فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشية عليه من الموت آه. فيرون في الجهاد مهلكة ويرون في الإنفاق مغرما ويرون في الصلاة إضاعة لأوقاتهم لأنهم منعوا من التجارة أو انصرفوا عن التجارة إلى الصلاة فكل ذلك لأنهم يؤسرون الحياة الدنيا ويزرون الآخرة ويستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ما. فإذا ما كان في قلوبهم حب لله عز وجل فليقدموا برهان على حبهم لله سبحانه وتعالى فساني الأسباب ضعف المحبة لله رب العالمين ثالث الأسباب هو التوسع في الملذات والشهوات ما. فإذا ما قلت له صم شعر أنك تضيق عليه ما كان متوسعا فيه وشعر بالحرمان وشعر أنه مضيق عليه وذلك لأنه توسع في الملذات وتوسع في الشهوات ويحس أنه قد ضيق عليه فهذا هو شأن الغفلة يعني يأتي عليهم رمضان وهم في ضيق وهم في كرب بعكس المؤمن الذي يفرح به فرحا يعني يمتد إلى البرزخ وفرحا يمتد إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى بارك الله فيك يا شيخنا كلمتنا عن محبة الله عز وجل فنقول لك ربنا يحبك يا رب العالمين دكتور محمد التخلي والتحلي عايزانك بقى تحللنا لقعدة شوي في قبل رمضان للأسف يا دكتور تلاقي الناس في خصام شديد قوي يقول لك أنا مش هكلمه أبدا حتى لو دخل رمضان عشان ضحك عليها في تجارة أو غشيني في كذا أو في بينه وبينه ابنه مش عارف عمل إيه لبنتي أو لابني وخاصة يا دكت أقول لك مهما خلاص ما أخذت مرافها مش هخش لها بالثاني ولا هكلمها ولا هعمل فماذا تقول لهؤلاء دكتور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وتفجعون عليه وبعده معلوم لدى المسلم بصفة عامة أن الله تعالى لا يرفع عمل المتخاصمين عزانك تزيبهم بعض نشوف الاتصال ونرجع لهم تاني المتخاصمين دول السلام عليكم عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا وقت انا كنت فترة رمضان اللي فات كله سلام عليكم وعليكم السلام وبركاته ياريت حضرتك توطي صوت التلفزيون تسمعيني من التلفون انا كنت فترة رمضان كله اللي فات له ظرف ان انا كنت والدة قبل ما يصطرت ان انا اصم الايام اللي عليا وجاي رمضان دوت و... وما صمتش يعني نعم. أعمل إيه يعني حضرتك دلوقتي علي وزري يعني كده ربنا مش هيقدر مني عمل في رمضان الجاي ولا ممكن أعمل أي حاجة قبل رمضان ده ولا إيه ح... اسم حضرتك أي أختي أم محمد أم محمد حرج دلوقتي بتردعي أو حاجة؟ دلوقتي أهو حالياً بردع بتردعي وما صمتش رمضان اللي فات ما صمتش دلوقتي. خلص لأني والدة أول رمضان طب طيب حرجت دلوقتي ب... بصم الاثنين والخميس وما ب... بأهدرش برضو يعني اللي ترددها فبحس التعب وكذا وإرهاقنا له حاضر يا يوم محمد إن شاء الله هنجيبك به هنجيب كبيد هنجيب الله إن شاء الله. فضل دكتور المتخاصمين. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنظروا هذين حتى يصطلح. نعم. يعني ترفع الأعمال إلى الله عز وجل فيقضي فيها ما شاء أن يقضي. نعم. ويأتي على المتخاصمين فيقول أنظرا هذين حتى يصطلح. يا الله. فيحرم. آه يعني لا يح... هذا المتخاصم يحرم من مغفرة الله عز وجل يحرم من الرحمات التي تتنزل فتصيب من شاء الله من عباده يا الله فيعفو عن شاء ويرحم من شاء ويغفر لمن شاء سبحانه وتعالى وكثير عطى الله, عز... الله عز وجل على عباده وفيضات الله عز وجل على عباده المؤمنين فيحرم هؤلاء من عطايا رب العالمين سبحانه وتعالى ما. أنظروا هذين حتى يصطلح هذا الخصام يؤدي إلى عدم نيل رحمة الله عز وجل م. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الصوم صلى الله عليه وسلم وكان يسأل عن صيام الاثنين والخميس ما. ففي رواية قال هذان يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم م. ونحن مقبلون على شهر رمضان شهر الصيام فكيف يرفع العمل وأنت صائم م. وهناك مانع وهو الخصام م. هذا الخصام وإن أتيت بصيام رمضان الذي يشفع لتلك الأعمال أن ترفع عند الله فتقبل ولهذه الذنوب إذا عرضت على الله عز وجل أن تمحى وأن يغفر لك فهذا الصيام الشافع وهو صيام الفريضة شافع بقوة إلا أن الخصام يحجز كل ذلك يا لا تانية دكتور بعض شغة تانية بقى. يعني لو صمت رمضان وأنا مخاصم حد لا يقبل صيامي الفريضة لا لم نقل لا يقبل الصيام وإنما يحرم الإنسان أن يرفع عمله إلى الله عز وجل وبالتالي لا يتعرض لرحمة الله يا الله لا يتعرض لعفو الله وطبعاه رمضان الصيام سبب لرحمة الله قيام الليل سبب لرحمة الله من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه طب هو صام وقام الصيام مش هيطلع لربنا عشان يغفر له ما تقدم من ذنبه ولا قيام رمضان هيطلع لربنا عشان يغففر له ما تقدم من ذنبه ليه لان في حاجز منع طلوع الاعمال الى الله وهو الخصام يا الله ده هو يصلح المصلحة نفسه بقى اه فالخصام هيحجز طلوع الاعمال على الله وبالتالي سيحجز عنه المثوبة المترتبة على تلك الاعمال ده لوحد غريب بقى ومخصف طب اخته بقى دكتور واخوه طبعا فيها مآثم عظيمة اذا ما. كان الانسان لا يجوز له ان يهجر اخاه فوق ثلاث نعم فما بالك بصاحبي الرحم أو بصاحبة الرحم نا. التي لها واجب ولها عطاء يعني رب العزة سبحانه وتعالى يقول وَآتِ ذا حقه حَقَّهُ آتِ غير وقت ائتِ يعني اذهب إلى فلان نا. لكن آتِ يعني ايه نا. يعني أعطي فلانا الله أعطي فلانا وَآتِ ذا الْقُرْبَى حَقَّهُ يعني أعطي ذا الْقُرْبَى حَقَّهُ نا. وربنا سماها حقه إزاي هتعطي ذي القربة وإيه هو الحق لذي القربة الذي يعطى ما. لابد أنه من الانفاق إذن أنت واجب عليك أن تنفق على ذي القربة مما تستطيع الله. بقدر ما تستطيع لكن له حق عندك ليس الحق في مجرد الزيارة ولا مجرد الاتصال وتقول لكم لسانة وانت طيب بمناسبة رمضان لا ليس ما. هذا لكن الحق ولكن الحق أن تذهب إليه لأنك لن تعطيه إلا إذا ذهبت ما. والله عز وجل يطلب منك أن تعطيه إذا يطلب ضمنا أن تذهب إليه ما. فمطلوب أن أذهب إلى ذي القربة يعني الرحم ما. سواء وربنا قال ذا الله بلفظ التذكير ما. وليس بلفظ التأنيث ليه؟ لأن كلنا عارفين أن الأرحم من النساء لابد من صلتها ما. طب والأرحم من الذكور No. أيضا لابد من صلاتها بهذا النص ذا الذي يفيد الإشارة لعفوا صاحب القربة من الرجال وبالتالي من النساء كذلك no. وهذا اللفظ إن كان يشمل الرجال فهو يشمل الرجال والنساء ضمنا في هذا اللفظ no. إذا لابد أن أذهب إليه ولابد أن أعطيه no. فإذا كنت لابد أن أذهب إليه ولابد أن أعطيه وأنا مخاصم له نعم no. فكيف يستقيم هذا لابد أنني حرمت نفسي بهذا الخصام عن أجل وفير بمنعي عن صلة هذه الأرحام إذن لابد من إتيان ذي القربة، ذو القربة وصلة ذو القربة وعطائي لذو القربة نعم. هذا بالنسبة لصلة الأرحام أستاذينك معنات الصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الشي اشتار بس حضرتك تعرف عليك الاول وعليكم السلام تعرف على حضرتك انا احمد اراهيم سوز احمد اتفضل احمد حضرتك اعيوة اتفضل السوز احمد بس عشان مستامح لا يا ريت ترفع صوتك شوي السلام عليكم وعليكم السلام وراحت الله وبركاته كنت عايز اسأل سؤال بس حضرتك عن زكاة المال زكاة المال اتفضل يعني دلوقتي انا مثلا معي مبلغ يعني مركون على جنب، نعم و... يعني المبلغ ده يعني علي أساسا يعني يعني لو اشتغلت بيه ممكن ميكونش المبلغ ده موجود، فأطلع عليه زكاة الجميل حضرتك يعني هي عليك المبلغ؟ هرق فيهم السوار كده؟ يعني أنا ممكن يكون عليها فلوس أكتر منه كمان أوه. بس أنا متخليه يعني قلت زنق ولا حاجة نعم أسدد بيه بس أنا لأ يعني مركون على جنب تمام يعني ونفرر نحرك معك 10 تلاف جنيه حاططهم لعوزة كده أو للظروف وانت عليك آه. بره ديون حوالي 10 تلاف جنيه اه ماشي أطلع السؤال بقى أطلع على على المال ده رغم كوني مديون بيه ولا لا ايوه حضر في صفصر يا دكتور صور يا شيخنا ماشي يا أخ أحمد حاضر هنجيبك إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله حاضر انتفضل يا دكتور اتفضل لك بيكون بنتكلم عن الأرحام طب ما بالك دكتور لو إنه هو مثلا الأخ واجب عليه أن يصل رحمه وأن ينفق كما تفضل طيب لو هو بقى واخد المراث ظلما وعدوانا يعني ده هو عليه كمان يعني مخاصم وعلي حق وهذا يعني وقع فيه الجل من المسلمين حول القوة إلا بالله وبعد ذلك يقول لك أنا بتصدق وبأنفق وبعمل مائدة الرحمة فلو وجهنا له رسالة نقول له يا دكتور أقول لأمثال هؤلاء اتقوا الله سبحانه وتعالى فلا يصح إلا الصحيح والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا نعم فكيف تقيم مائدة لله عز وجل من أموال اغتصبتها من أصحابه نعم الله يفتح عليك أموال ليك. ظلم نعم تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحسنت يا دكتور شيخنا شيخ محمد يعني الملاحظ أن الشهر رمضان ما شاء الله في انتصارات عظيمة جدا فما دلالة ذلك يا شخص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الانتصارات في غزوة بدر نعم وفي فتح مكة وفي عين جلوت نعم وفي فتح عمورية كثير من المعارك انتصر فيها المسلمون في شهر رمضان فشهر رمضان لم يكن من الأشهر الحرم المحرم فيها القتال نعم وهناك سببان لهذه الانتصارات السبب الأول أن المسلم انتصر على شهواته وانتصر على نفسه وانتصر على شيطانه أولا فكافأه الله عز وجل بالانتصار على أعدائه لأنه في شهر رمضان انتصر على شهواته وعلى نفسه الأمر بالسوء وعلى شيطانه No. فكانت المكافأة أن نصرهم الله سبحانه وتعالى على أعدائهم ومن لم ينتصر على شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء وشهواته لم يكن له لينتصر على الأعداء الخارجين no. هذا هو السبب الأول السبب الثاني أنه في شهر رمضان يحصل من الطاعات ما يستوجب لهم النصر no. وتقل فيه المعاصي التي تجلب الخزلان نا. فهناك دواعي للنصر وهناك دواعي للخزلان نا. إذا كسر دواعي النصر جاء النصر نا. وإذا كسر دواعي الخزلان جاء الخزلان طب بس زينك يا شيخ محمد عشان الوقت الأخ إسلام بيقول إنه هو عمل معصية كبيرة جدا وساعة الشيطان بيأتي لأحدنا يقول له انت عملت كبيرة وخلاص كده انت مش نافع وربنا مش هيقبلك فهو نفسيته تعبانة جدا جدا فتقول له ايه عشان خطر يعني المفروض انه لا يسمع للوسوسة التي تؤدي به الى اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى نعم فالرجاء مطلوب لمثل هذه الحالة يعني من, من كسر عنده اليأس علاجه الرجاء نعم ومن افضى به الرجاء الى التفريط فانه يخوف بالله سبحانه وتعالى ما. لأن الأشياء تعالج بأضاضها وأقول لهذا الشخص اللي هو السائل يعني أنه سيأتي بعد أيام شهر رمضان وفيه يعني غسيل من الذنوب وفيه يعني فعل طاعات فهذه يعني ثمرات كثيرة سيدخل في فرصة لغسل الذنوب في شهر رمضان فعليه أن يتوجه لأقرب مسجد من المساجد بجوار منزله ويصلي معهم العشاء ويصلي معهم التراويح ويجلس ما بين الصلاتين يقرأ قرآن فإنها يعني ستكون بداية جيدة لمثل هذا السائل حسن تشار الأخي لا تقنط ولا تقلق أقبل الله عز وجل وأنت داخل على رمضان أصدق مع الله وسترى العجب بإذن الله تعالى دكتورنا الدكتور محمد الأختم ومحمد بتقول أن هي فطرة رمضان اللي فات عشان خطر كانت عندها أولادة وهي الآن دلوقتي بترضع فماذا تفعل؟ الحقيقة قبل الأخت محمد الأخ الفاضل الإسلام فاستشعرت من سؤاله أنه نادم على فعله أحسنت جميل وهذا الندم هو حقيقة التوبة الله فطالما يستشعر هذا الشعور فهو على خير الإنشاء وكأنك تقول له أبشر نعم حسنت يا دكتور إن شاء الله عليك الأخت أمم محمد بالنسبة للصيام والإفطار هي أفطرت لعذر وهذا العذر مؤقت عذر يزول بعد فترة فمن أفطر لعذر يزول بعد فترة فعليه الصيام متى زال ذلك العذر وهي إلى الآن تعالج أو تعاني من ذلك العذر أفطرت بالولادة ولزالت عاجزة عن الصيام بسبب الرضاعة نا. فمتى زال العذر اللي هو عدم القدرة عفوا اللي هو القدرة متى زال العذر فأصبحت قادرة نا. على الصيام عندئذ يجب عليها أن تصوم فهي ما فيش عليها مشاكل في الفترة اللي فاتت نا. الفترة اللي جاي لغاية رمضان اللي تقدر تصومه اللي تقدر نا. على حسب المقدرة نا. ما تستطيع أن تصومه تصومه نا. وما لا تستطيع أن تصومه تفطره حتى تتقوى على دخول رمضان وفي رمضان اللي جاي كمان إذا استطاعت أن تصوم فإنها تصوم وإن عجزت عن الصيام لعذر عدم القدرة والرضاعة وهذه الأشياء وكان الصيام سيؤدي إلى مفسده بالنسبة لها في صحتها أو بالنسبة لجنينها في ما. صحته فيجوز لها أن تفطر وعليها القضاء عندما تستطيع قادرة وليس عليها وزر أما إن كانت قادرة على الصيام وتأخرت عن الصيام وتركت الصيام فعند إذن للعلماء فيها قولا أن تقضي وأن تطعم مع القضاء أن تطعمه كل يوم مسكينا مع القضاء في حالة لو دخل لا كفر نعم. نعم ككفارة نعم. وفي قول آخر وهو الأرجح أنها تقضي وتستغفر الله سبحانه وتعالى نعم. جزاك الله خير الطبيب الآخر أحمد بريم بيقول إنه هو عنده يعني مبلغ من المال واجبت عليه زكاة المال هل يزكي رغم ان هو مديون بمبلغ قرابة هذا المبلغ يعني ايه مال يزكه نعم المال المطلوب ان احنا نزكيه هو مال مملوك او في حكم المملوك املكه لمدة سنة كاملة عند اذن تجب عليه الزكاة طمع. والمال دوت لازم يصل الى درجة النصاب وعشان يصل الى درجة النصاب لا. لما أجي أحسب المال اللي هو ملكي بشوف المال اللي معايا والمال اللي عليا وأخصم الاثنين من بعض إذا طلع الباقي لي واللي لي دوت فوق الـ 85 جرام من الذهب ومر عليهم سنة كاملة يبقى يجب عليا فيهم 2.5% لكن لو كان اللي عليا ينزل من الفلوس اللي أنا أملكها ينزل منها كمية كبيرة بحيث الباقي اللي معايا ما يكملش انصاب الزكاة يبقى لا يجب عليه زك نعم يعني المال الدين محسوب من ضمن الاموال اللي انا هحسبها مع المال اللي في ايدي نعم فالدين محسوب لكن المشكلة هنا أيوة يعني الاخ ده كده معلوهش زكا لكن المشكلة هنا ان كيف يكون عليا دين واحبس هذا المال للظروف هو نا. في ظرف اخطر من الموت حسنت نعم ظرف اخطر من الموت ان انا اموت وعليا فلوس لا طبعا إيه يضمنك أن اللي وراك هيسد ما. إيه اللي يضمنك أنك أنت تخش القبر ونفسك ما ت... ما تعلقش ولا ما. ترهن بهذا الدين وتظل حبيسا بهذا الدين طويلا في قبرك وربما حتى تلقى الله سبحانه وتعالى ولم يؤد عنك الدين فتكون ما. ظالما ده أمر الأمر اللي أخطر من كده كمان إن أنا قادر على السداد ما. ولا أسد تمدام مطلة نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مماطلة أو مطلو الغني ظلم ماله يعني يعني يحل ماله وعرضه يعني إيه يحل ماله وعرضه عشان في ناس بتفهم غلط نعم. يعني يحل للسلطان أن يقهره وأن يأخذ منه المال عنوى ويرده إلى أصحابه نعم. إنت عندك مال ما تسدش ليه هذه مماطلة وهذا ظلم حسن دكتور الشيخ محمد هو زي ما قال الدكتور محمد كده في بس هو يقول لك أنا خايف من الظروف والآن لو سديت المال ممكن أتزنق وهاكل منين وكلام ده فنقوله إيه بقى نقوله لا تقلق يعني هو الآن هو المال هو سنده يعني والله ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له كل زم قال إلا الدي إن جبريل أخبرني بذلك فالإنسان هيتحاسب على الدين والنبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجنازة على إنسان مديون لماذا لكي يحس أصحاب الديون على سداد ديونهم ويستبرئوا من هذه الديون فإذا استغرق الدين كل المال الذي عنده فليس عليه زكاح نائز لأنه لا. لم يملك نصابا خالصا له حسن تشغل دكتور محمد يعني فقرة أخيرة بقى سئلة سريعة كده حضرتك وحكم من يصوم ولا يصلي كيف يصوم ولا يصلي والصلاة هي الركن الركين للإسلام نعم وقد علق بها رب العزة سبحانه وتعالى في رأي الحنابلة نعم مسألة الإيمان والكفر نعم فكنا لا نعد عملا تركه كفر إلا الصلاة نعم فعلى قول الحنابلة أن تارك الصلاة يكفر طبعا المعنى عند الجمهور في الأحاديث أنه يكفر كفرا لا يخرج من الملة نعم ولكنه من, من الكفر العملي من الكفر العملي لكن الصلاة يقال على تاريكها أنه كفر ما. هذه يعني أمر خطير ما. فكيف يصوم ولا يصلي ما. الصيام بيستغرق مني حوالي 14 ساعة في اليوم ما. الصلاة 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق يعني ما. وبعدين الصيام فيه ألم شديد على النفس ما. الصلاة فيها ترويح للنفس نعم أقوم وأجلس وأنزل وأذكر الله وأخشع في صلاتي فيحصل لي من الأنس مع الله ما يزيل همومي ويفرز كروبي فكيف أترك هذه الصلاة العظيمة التي لها تأثير كبير في حياة الإنسان وإصلاح حياته و... وأنا صائم والصيام طبعاً جميل ومطلوب فكيف أستطيع أن أتحمل الصيام بمشقته وأحرم نفسي من لذة الصلاة التي تهذب النفوس أحسن أمر متعارض واحدة أخت بتقول لك خلاص أنا بصوم وبصلي بس هي متبرجة فمن لا هي متبرجة فبتقول لك أنا مؤمنة وبحب ربنا وبصلي وبصوم ولي بمني زكة عني ده بتزكي كمان بتقول لها يا دكتور أقول هذه لم تستفد ما؟ لم يستفد قلبها من صلاتها ولا صيامها ما؟ الصلاة صلة بين العبد وربه نا. والصيام تزكية للنفس نا. فإن لم تصل هذه إلى تزكية نفسها والصلة مع ربها فلا شك أنها لم يتأثر قلبها بصلاتها ولا بصيامها نا. إن كانت صادقة في الصلاة والصيام نا. فإنها ستحتشم حياء من الله وطاعة لله عز وجل حسنتي دكتور شيخنا الشيخ محمد يقول لك أنا أصوم وسلس يومي أصلي صامك إزاي؟ أسمع الأفلام والمسلسلات والفوازير ولو فاتت فزورة لو عمد ممكن يشوف فزورتين الإعادة يعني لو, لو ناسي بقى مش عارف والله يعني هؤلاء يعني هذا هذا هو حال أهل الغفلة الذين يعدون لرمضان المسلسلات والفوازير وما يصدون بها عن سبيل الله سبحانه وتعالى يعني هم لم لم يدخلوا رمضان من أجل رمضان من أجل الصيام إنما دخلوا من أجل الله وال والعبس لم يستعد حقا لرمضان حسنة شيخنا دكتور محمد في جملة واحدة كيف أستمتع بحياتي في رمضان بمعرفة الله بطاعة شخ... الله نعم بسنة رسول الله شيخنا شيخ محمد لبيب سنة. في جملة واحدة كيف أستمتع بحياتي في رمضان شهر رمضان هو شهر القرآن وإطعام الطعام وليس بعد ذلك إلا سائر الطاعات يعني القرآن وإطعام الطعام غالب أحسن. ما يحدث في الشهر يعني أحسن تكزاك الله أحبتي في الله هكذا تعلمنا من الشيخين الكريمين كيف نحجز لنا مقعدا في الجنة وكيف نستمتع بشهر رمضان وقال لنا الدكتور محمد لعلكم تتقون يعني نحاول نتقل الله عز وجل وكما ذكرت في المقدمة كل الأمور كل الأركان دي ممكن أعملها بشكل ده إلا الصوت خش المطبخ كده وكل لا أنا مش هاكل ليه أسلو ربنا شايفني يكون شعارك كده في رمضان رمضانه طريقنا إلى الجنة لو إن وراء كاميرا مكتوب عليها احترس أنت مراقب الله عز وجل يراقبك أحبكم في الله وكل عام وأنتم بخير ألقاكم في اللقاء القابل بإبن الله تعالى لنتعرف كيف نحجز لنا مقعدا في الجنة رمضان طريقنا إلى الجنة وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته